بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعفلون وإنه في لدينا لعلج حكيم أفنضرب عنكم الذكر طفحا أن كنتم قوما مترفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزرون فأهلكنا أشد منهم ضغشا ومضى مثل الأولين وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُمَّ الْعَذِيذُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا تُغْرًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ والذين نزل مِنَ السماء ما أنبِقَرَنَ فَأَنْشَرْنَ بِهِ بَلْ جَسَمٌ يَسَفَكَ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ لم اتخذ مما يخلق بناك وأصفاكم بالبنين وإذا ضشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الخلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يفرسون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على دون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مسرفوها الا قال مسرفوها ان وجدنا اباءنا على امه واننا واننا على قال ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم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 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاطِلَةً فِي عِظَتِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَسَّعَتْهَا أُولَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ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 ما يجمعون ولو لا أن يكون الناس أمته واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكثر بالرحمن لبيوتهم سقفا من كثرة ومعارض عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرور عليها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 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّمَا يُخَذَّلُونَهُ مَا يَسْتَمِينَ وَيَحْسَبُونَ عَن نَّهْجِهِم حتى حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدًا ولن ينفعتم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمعوا الصمع وتهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فإما نجابن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمزك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرتلنا مِن قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى في العون وملعِف فقال إني رسول رب العالمين فلمَ جاءون بآياتنا إذا لهم منها يضحكون؟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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يُنْكُذُونَ وَلَا دَافِرَ عُونٌ فِي الْقَوْمِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِيَ مُلْكُ مِصرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا تُظْهِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ لولا انت عليه اسوره من ذهب او جاء معه او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاقتروا انهم كانوا قوما فاسقين فلما اتقنا منهم فانتقمنا منهم فأضرقناهم أجمعين فجعلناهم ثلثا ومثلا للآخرين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 وَكُلُّ شَيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ دُونَ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُمَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراق متقيم فاختلف الأحزاب من بينهم صويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخ لا عادون إلا المستقيمين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يطاف عليهم بصح. حاف من ذهب وأكواب وفيها ما تجتهه الأنفس وفيها ما تجتهه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي عور بما كون تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكنون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلثون وما, وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيُخْضَعَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُنَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل أنا للرحمن ولد فأنا أول العابدين تضحان رب السماوات تضحان رب السماوات والأرض رب العرش عما ما يطحون فذرهم يخوضون ويلعبون.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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْتَكُونَ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَافْتَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ